يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جيءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زيدهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه ا الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 يا نساء النبي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة نضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك, وما ملكت يمينك مما افات الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي ه ج ر ن معك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامراه م ؤ م ن ة إ ان وهبت نفسها للنبي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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوت النبي الا أ ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم ف د خ ل و ا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث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 إ ن تبدو شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا إ خ و ا ن ه ن إ خ و ا ن ه ن و ع ه ا ب ن ا ء ل خ و ا ل ه ن و ل ا أ ب ن ا ء أخواتهن و ل ا ن س ا ئ ه ن موسوعه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم ا ل ا س ل عَلَى ا ل ن م ي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 لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا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 وقنا عذاب النار وقنا ل عذاب ا ل ن ا ع ف ي ن من ا ل عذاب النار ع ه م ل ع ن